يَعْمَلُوا آل دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشْكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ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 بلدة طيبة ورب الغفور فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل جنتين ذواتي أكم خنط وأثل وشيء من سدر قليل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 قل دعو الذين زعمت من دون الله لا يملكون مثل ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهم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 قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُل يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاءُ كَلَّا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 قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفرون المؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم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 بلكون مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أدادا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 بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبس طرزق لما يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فَإِلاَّ مَنْ آمَنَ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاتٍ سَأُلَائِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ آمِنُونَ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 وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا أُقُومٍ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَن آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادَى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 Qul il balaletu fa inna a a dzilu ala nafsi wa in htedaytu fa bima yuhi ilayya Rabbu inna hu semingu qurib walau tera idfazigu falafu